من الذين آمنوا ا تخشع قلوبهم ا قلوبهم لذكر الله, لذكر الله كتاب منهم قبل وطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسق يا رب ما الذي يبلغك من التوبة وسلوك طريق الصلاة تعلم لك تكون الأهل المتمتع والاصطفاء أخشى أن أتوب ثم أعود دلوقي كثيرة فكيف يغفر لي؟ أخاف على أهلي وبالي فأقول لك هل تظن أنك تقول ذلك عند ربك يوم تلقاه لا والله بل هي عوائق موهومة وحواجز يحطمها عالي الهمة فقل وكوني منهم وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام هذا ربنا سبحانه معاتبنا فيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نعم أيها الإنسان ما الذي غرك بربك حتى تجرأت على معصيته وتعديت على حدوده أهو تجاهل لنعمته أم نسيان لرقابته وعظمته أنا الذي أغلق الأبواب متهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله عني حين أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني أخي, أخي وأختي لا تجعل الله أهوى الناظرين إليك ويا من أسرفت على نفسك وعلى نفسك بالذنوب تأتيك, تأتيك وتأتيك تأتيك البشرى من رب العالمين بكل مشرف على نفسه بالذنوب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يفرح بتوبة عبده بضوانه الله أكبر هل بعد هذا الفضل من فضل وهل بعد هذه البشارات من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل تقاعس عن التوبة هل بعد هذا الجود من الله نسوف في التوبة سبحانك كما أرحمك وما ألطفك وسبحانك ما أجودك